أعزبه مش ترشيه بس نارة الله والشي في الأسارية ولا بما يسمى مش المرفوعات فذكر المبتلط وذكر وعلى المبتلئين المبتلط طبعاً ذكر الخائق طبعاً ذكر الخائق وناني الخائق بني كده ذكر المتن فع الخبر يعني احنا عندنا نوعين في الوقت بتاعهم المتن الفاعل ها مين الفاعل المتن ها المتن المتن ايه المتن المتن الاول كده الجمله الاسميه الجمله الاسميه وايه مش خطوات المتن وينو بنقعد علم على انه ده مبتدا ده مرفوع بالفتحه لانه اول الكلام ده يبقى مرفوع مرفوع وهي تيجي بعد حاجه تكمل الكلام باسم اخر في هو مبتدا هو دي اسم زي التوكيد ايه هو ما هو جزء من جمله الخيد ده هو, هو ده المبتدا مثلا مسلم الصلاة ركاته طهاره الصوم والجنه فلما تيجي لي ايه الصلاه دي؟ وانا في الصلاه تقول لي ازاي؟ اقول لك اسمها الكلام فلانها بدايه الكلام بنسميها مبتدا طب المبتدا ده خبر ولا مرفوع؟ مرفوع الضمه الظاهره على اخره وزي ما اجي اقطع اهو كده أَصَلَاتُ ده ما تيدي يقعلمه نقول مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره مُتَدَى نجوم الاسمية خلاص؟ عبادك خبر مُتَدَى تقعي بس التربية وانت تي عبادك خبر مُتَدَى بخبر مُتَدَى ذاك بخبر مُتَدَى لا مرفوع بالضمة الظاهرة تقول لي جملة جملة اسميه طب جمله طب مش صح صح طب انت سميت ده خبر ليه المتمم اه والخبر المتمم والخبر المتمم المتم المتم ايه يعني, يعني ايه الخبر جزء المتمم ليه الفائده الجمله انتهى عنده الجملة خلاص تمت تسمينا من الجمله خبر والخبر هو اللي هو الخبر والخبر الجزء المتمم الفائده كالله بر ولا ينسى الله خبر لسانك والخبر الجزء المتمم الفائده يعني الجزء اللي بيكمل الجمله في الامم جميعات من الخبر ما الخبر والخبر الجزء المتمم الفائده كالله بر ولا نعم مبتدا مدهد. اه ليس كما مبتدا الصلاه عباده واف جمله تامن الصلاه خبر مبتدا وعباده ايه خبر كذلك الزكاه مبتدا اسم واحنا بنقول علامات اسم حدد الاسم من جانب والتمرين التمرين ده بيعلموا المسائل للجسم اهو لما <متحدث> نقول زكاة ولكن زكاة اسم مولد ليه جنب في الزكاة؟ زكاة, زكاة, زكاة ها بتجنب التنوين زكاة زكاء زكات في مين جدول التنوين وليه ده ها يا ايها الزكاة يا ايها الصيام يا ايها الصلاة انظر لما تجنب التنوين وانده وقال ها اصل الزكاء لم يسمى الفلم يسمى شمسي ولا قمر الزكاء شايفه شمسي اي زكاء شمسي الزكاء اصل شمسي شمسي اصل شمسي شمسي شمسي ادي زي كلمه الشمس الشمس 18000 نعمل بخش 20 على طول الشمس فمن باب التاشير على الباء ها تكتب ولا تكتب تكتب ولا تكتب اهل العين <العلمة الوين> قالوا زي الشمس زي كلمه الشمس فانا للشمس من باب التاشير فكل الف لام لا تنطق وتكتب بس بنسميها ايه شمسي. فسموه شمسيه فسموها شمسيه القمري ال قمر ال قم طب هي بتنطق فبتسمى قمريه فهنا بنسميها ايه اللام دي مدام هذا الاسم دخن عليه الف واسم. الكلمة اللي دخن عليه الف ده من بيس مش يعني. فدفع الف ده الصلاة. فيها الف ده في من الزكاة. فيها الف ده من الصندة اسم. وليل ايه ابتدي اميه ايه? مبتدأ. عنابة ايه? علمته إيه؟, ايه? العربية الرفق. الرفق. الصلاة. الزكاة طهارة. طهارة. اصابه جنة. جنة. طبعا خلص. نعم. ب... بالجر والتنوين والندى والمسندة من الاسم. ايه مسندة الاسم? نعم. ان انا اخبر عنه وانا افقدت عنها. قال ايه عملت ايه? جبت جنة واسندتهي الاصال. فكونت جنة. عملت ايه الطهاره اسندتها الى الذكاء وكونت جمله العباده واسندتها الى الايه الصلاه مكون جمله فصح الجمله مكون من ايه مبتدا وخبر فصح الجمله مكون من ايه من مبتدا زي العباده دلوقتي مش نكره لانها مضافه معرفه دلوقتي عباده لا منكره ف يعني منكره عباده مننكرها. يدود عني الإسلامي أحسن ماذا؟ ولا ينبقى عائزة ولكمهما لي وهي الوابني والغلامي والناسي فين دي نور دي؟ يعني خبص دي نكره مش ليس؟ خلال يبقى نتعال لك عبالي هنا نكره طمام هنا نكره جمنا نكره لأنك ايه؟ غير معرفة لأي كلنا لا. مشين احنا قلنا النكره ايه؟ ما مفاشر فلان صح شكرا ما اتكلمش لا خالص معنى اضافه دي مش اضافه دي اخبار يا فندم دي اخبار مش اضافه ما هي لو اضافه يا احمد دي مضاف ومجرور بالكسره دي مش اضافه يا جماعه دي اخبار انا اخبر عن الصلاة بأ... عن الصبر بيننا قلنا واخبر عن الذكاء بينه طهارة واخبر عن الصلاه انها عباده اصل لا تعباده انتهى الكلام عبادة الإسلام بزيجة. اه عبادة الإسلام بإيه؟ إسلام السلام <T2> عليكم. Right. السلام عليكم. السلام عليكم. بزيجة. بزيجة. سيد بارك. بدأت كلام. يبقى ما تبقى تقول ليه لي ده؟ اقول ده مبتدأ مرفوع بالطعم ولا خبر. يبقى أنا عايز عشان التلف وتفهم. لان انا رأيك هتكلم عن الابتداء دي واحدة. عن الخبر دي واحد. دي مبتدأ. هتقوللي المقدرة ده حكمه ايه هقولك مرفوع على طول فإذا كان مفرد developed on is oneoused إذا كان مسلم إما مرفوع médico إذا كان جمع مذكر سامد مغرب الوعب إذا كان جمع تكسير مغرب الملبس إذا كان جمع مؤنث س Nig مغربorar أما عندش عايز خلي طوين منه عندك عايز محدش كوره. كان ام برسلت وسائلهم ان يكيبك تبدي المجهورة. بيستحقش ان يكيبك تبدي المجهورة. يبقى الصلاة مبتدى. اللي بعد الصلاة كامل الجملة يبقى في الحالة ايه? طب انهم ما كماش الجملة. يبقاش خبرة. تقول لي كامل الجملة يعني يعني يحسن الوقوف عليها. انتهى الكلام. يعني لو وقفت محدش اعتبدي. الصلاة هو عبادة. نعم. خلاص ثبت عندنا دم اه انتهاء والذي باخذ الصوغ في الشرع الاسلامي وقف فهمت ما يكملش الكلام ما يكملش لسه في كلام صح كده يا فندم صلاه عن المنقطع بس في نوع من انواع الخبر لسه ما جاش هو خبر جمله احنا لسه ما احنا بنكلم وقت في الخبر المنقطع فتولي الخبر اتولي الممتدأ او لك الممتدأ هنا مفرد. طب و للخبر مفرد. هل يفهم عينك؟ اه رحمة الله. المسلم ها يقوم بسالم تلاميذ ممكن مثلا تاني يبقى تقول لي دي جمله يقول اسميه يا تقول ليه يقول لك ابتدى باسم والاسم ده اسم فلان ما دام مبتدا ما دام الجمله بدا باسم قال فلان اسميه لو هي بتبدا فعل ماضي فعليه مضارع فعليه عمرو بفعله المسلمونة. يعني اي يبتلوها دكتور بدأ بال الفلاب تباع اسم? اي اي اي اي مفاق الفلاب? لان علامات الاسم كما قالت بمالك في الالفية بالجر والتنوين والميدة والأل ومستدل بالاسم والتنوين الحصر. بدي الاسم. لا ما ينتظر. يبال الفلاب المسلمونة. بس انا كان لما دي يقول لي يعرفها. قولك المسلمون مبتدا <تصفيق> مرفوع <تصفيق> بين واو بالو... فين الواو اهي والذلج <تصفيق> ممكن ياخد دايما لما تيجي تعمل حسس على كده عايز اهو شوف المسل مو مو مو مو دي ها في الحقيقه دي بنسميها مرفوع بالايه ما دي جمع مذكر سالم كنت بالك انت سام اخوه ها؟ خبر خبر ليه؟ تمام الكلام كده <تصفيق> تم الكلام انتهينا انا وقفت اهو يا اخي يا اخي مكمل الجمله مكمل الفائده الخبر والجمله المتمهله فائله كالله بر ولا يجي المسلمون اخوه كمل كلامي بقى طب ما تيجي ثاني يا اخو خبر خبره مرفوع بالضم بالضم الضمه على ال المسلمون اخواتهم ومال انتو قلت اخوة ليه؟ قولي ان انا وقفت ما ان انا وقفت؟ شبه عن يومير كده الوقت لما تيجي توقف ما تنوينش سكت سكت. آه. سكت اهو المسلمون اخواتهم ولكن لما اجيبها لما تيجع عليها وانتواع صح المسلمون اخواتهم ابو مرفوع اتضب الظاهر عليها المتدر مرفوع والخبر مرفوعية المجادسات فاضلة المدرسات قلت له يا استاذ منتدى مرفوع بالضمه الظاهر على اخره المدرسات تو مدرسات تو اذا كان مؤنث خاصه ساعتها مدرسات تو المدرسات الفاضلات المدرسات جمع مؤنث سالم لانه منتهي بالالف وتاء مؤنث منتهي بالالف فنون يا اما منتهي بواو بايه بباء ونون ييمو منتهي بالالف والثاء لده ولده ولده بجمع تكسير ثاني ما <متلتوا> تجدوش <في> الامور تقول لي شوف يا عم الشيخ انا اقولها لك ببساطه اذا كان منتهي بواو ونون يبقى جمع مذكر سالم اذا كان منتهي بالالف والثاء يبقى جمع مؤنث سالم لو هو منتهي من بو ونون إذا كان منتهب وهو نور سنة سنة. إذا كان منتهب ألف وتاك <تصفيق> من لا هو منتهب وهو نور ولا هو منتهب ألف وتاك إلا هو معايا بصم تاني طب اختلاف المفضل عن دمع. خليك بحاجة اعتبالي بقولي شلام وانفضل وبعدين التاني بس احب يبعديني ثلاث درمون الجامعة الأول جمع ايه؟ موزكرة ثامن مون آد موهن السامن لا دي ولا دي؟ بتاني واضحة خالص بتاني مفيش تسامن كيف؟ يبقى عندنا كم نوع جمع موزكرة ثامن؟ جمع موهن السامن؟ جمع موهن السامن؟ ايه؟ جمع تكسير جامع مزاكر ساني ورمو جامع مؤنس ساني مالي فتاكرة جامع تكسيرتي التلاميذ تلاميذ لما تيت قولي المجارسات فاضلات المجارسات ممتدأ مرفوض الطابع الظاهرة على اخير فاضلات هم خبر الممتدأ مرفوض الطابع على اخير التلاميذ مقتلقة مرفوع بالطبع أهلا يا خير مجتهدون مرفوع بالواقع خبر مجتهد لأ مفاوم مجتهدون شوف تلون هو لك حسس ما انت بتقول ايه منه مجالح كده واسك حسس احا الكلام حسس اهلا وانا ايه وانا مجحسس الال او يعني كلمة تهيه مجتهدون مرفوع بالالف مرفوع مرفوع في ضمة هو محسس عليها ايه ايه مرفوع هو صح؟, صح هو احيانا بتتلخبط في واحد يقول لك انا جاهز كان ومحضر بس احيانا بتتلخبط كده لان الموقف بتاعه حاسس على كلمه ممكن يدون ده ما ما فاهمه يبقى باظ الموضوع دي معاك عامل المسلمان المسلمان متحبان متحبان ايه رأيب ايه اعلم متنق مطبوب الالف يوم مسلم متحبان متنق مطبوب الالف انهم فهي حاجة فيه انتجيب ان فيه صعوبة ما فيه خالص كلام يفعل مساحل ووسيط مفيش ما فيش اي كلامين انا عايزك تكتب كده عشان ما حدش ينسى حاجه لا كده الدكتور مش شغال لا كده مش انا المسلمات حتى حد فرح مسلمات ف ا ا و انت خمسه ف ا و اللي ف ا و ده محمد ايه مش مسلمان طيب اتنين يبقى ايه؟ مسند فالمفرد زي محمد يرفع بالايه؟ بالالف، بالالف، الف اسم اه منتخان يرفع دي مبتدا بالألف. يبقى يرفع بالايه؟ بالالف وإذا خبر هو بمرفوع؟ لا يقوم يبقى فين؟ اجيب خدمة لك. كان فيه شاعر جباني اسمه ابو نواس. ابو نواس. ابو نواس. ابو نواس. وابو نواس ده كان مستاثر. ياريت وكانت صلوق. الصعليك كان عاملون جهامة. ما صلوق يعني. فايو? صلوق ده يعني راجل قاعد في السحرة. يخلي اي واحد ماشي راجب تب وقال لبتانهم هاجب عني واحد بديو فلوس. حرام يعني. اهتمت لي بس علي صاليف الشعر كده اسمه كده غير السعود في صاليف الشعر كده وتلاقيه بقى له فلسفه لوحده حياه لوحده صال صال لما ابو نوادر ما جاب ايه كان الساحت الخمر دي زي ما حصل ومش شرب خمره ولا يعني تصرفات شاذة ما حاجتنا له الخطب فجاء واحد من المعتزله اسمه النظام مشهور إبراهيم النظام ده إمام من قيمة المعتدد وقال له يا ابن واس اسمه حسن اتنعان قال له يا حسن انتقل ده شوية بيناك وشيبك الكريمة فقال ده ويرحم نفسك شوية ويعرف المسجد شوية فقام قال له في قصيدة الناس دي سات كلام النظام مرتك الكلام مين؟ محمد واس قال له ده عين كلوني فإنت اللوم الراب ودا وين في كانت فيك اللي هيبيني. خلو يبقى. دع عنك فإن اللوم هم اغراقه. إغراق وجاونه هم. وجاونه باللتي لا نتياج. باللتي كجف يا جاد نعم ها دين اولى مش دافله ام دافله عنك مجروح نعم اصل الامر ما بيمنع ما بيمنع الامر ما بيمنع دعم عنك زلو مجروح لؤمي لون مفعول به مضمونه الضمه الفتحه بس عشان الاتصال ليا بيت فاليات مضاف اليه طيب فان الفاعل تختلف الفاعل قطعاطر ده مش تحت اسم اسم منصوب بالفتحه طيب اغراؤه خبر المبتدا مضمون خبرين خبرين مضمون الضمه وداوني وارو حرف عطف ده وبرض فعل قلب مبنى على السكوم ورسبة ده الجسم يعني ونون مفروض ده دهوني في محال طب ونون دهوني ده نون الوقاية يعني اين نون الوقاية تتركاني الجسم بارك الله في الدهوني نعم بالذي ابقى حرف جره والذي مجرود جره مجرود يعني كانت كان في كان حاله والتاء اسم كان في محل رفع وهي الداو شبه جمله في محله خبر كان شبه وهي الداو طرق الطرق قبل واحده التي لم حدا لا نعرفها هم هنا فهم سريه الاسم هي اسم كان كان هل يا فضي اللي تفضل لا لا خاني الشريكي ناخد بلدي بل ايش كايب <تصفيق> دعا فعل عمرو على السكون ونفعل لنظم السفر بتقديره أنت صح؟ براك رحيم معانف النهر ونظم <تصفيق> ولومي نفرض بيه نصب الفتحة نلياء رمين ببنك المحلي جورو مضاف ليه فإن اللومة الفاء عاطفة وإنها حفل نازل اللومة اسمي إبراو خبر إنا مفهول بالضم طيب الوحف فعف وداويني آآ داويني أفعل أمر آآ فعل أمر ممنع على السكون والنون ضمير آآ لا نون هنا بقل مفهول ضمير ممنع في محالة نظم مفهولة والفعل داويني المساعد تبضره أنت الفعل داويني المساعد تبضره بالتي الباحث جاء والتي اسمه فضول كانت تعل مرض ناقص نسف مبنى على الفتح والتأتاء التأنيس مبنى أين؟ مبنى على الفتح كانت تأتس والتأتاء التأنيس هي تأت هي, هي بتبقى مقتدأ أي بتبقى مقتدأ اسمه اسمه اسمها اسم كال؟ هي هي ضمير ملف في محل رفع مقتدأ اسم طبعا اونتنسي بداو يبقى اسمه كده غلط كده يبقى خبر كان ايه وكانت الداويني دكتور الارصاد جمل الداويني خبر كان لا تاء تاء التنسي لا ده انا تذكرت هتبقى في محل اسم, اسم كان اسم كان اسم بتاعها او ما كان هنا تاء تأنيت عائد على الفاعل ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه ابتدأ ابتدأ ليه ابتدأ نعم جماعة خد بالي فطبعا هو اول واحد سؤال كلام يعني غيزة قال ايه؟ كلام ايه؟ سيبك منهم سيبك منهم ده عن كلام فإن اللوم اضراوه حاجة ما مزاج انك انت تقابلني قوله ما تشوفش تقول ايه؟ سيبك مني سيبك مني سيبك منهم منه. تمام ايوم انشتكلمين في الموضوعين وهي باس الخبرة لي انت تتكلمين فيه فكل من يدعي في العلم فلسفة انحفظت شيئا وراه وتعيك اشترك اشترك اشترك طبعا كلام خريف يعني فذلك دميلا انه فاقر يعني انه رحالك فقول دع سمعت قلت بالضبط دع فعل امر ممكن على السكون ها تقول لي السكون من ايه اقول لان فعل امر وانا لما جيت انطورتي ودع دع سكيتهم بما نطرحه ما قلناش ليه ان هو فايل لماصل لا حط ولا هو تحطه ايوه يبقى اللي فعلا عامل مبني على السكون والثايل ده بنصفتهم انت لو عندك عندك في ده الكاف هو مين متصل ها لا اي حد ها لا معنديش لا لازم عندك ضروري ضميت ضميت الضم والطس في مصر بحرف الكاف ضم المتصل اه في محل جر الاول مفعول به منصوب بالفتحه والياء مضاف ومقدره طبعا والياء هنا ايه بتضاف ليه صح يعني لو في مين بتضاف ليه بالك انا حفظ لك انا هقول عايزك ما تديهاش خالص كل ضمير يمتصل بالاسم يضاف وكل ضمين ينتصر بالفعل مفهول بمين شوف مش هيدا بكل هزم كل ضمين ينتصر كل ضمين ينتصر بيست مضحف بمين كل ضمين ينتصر بفعل لا فعل لا تستيزم اهلا لو مني بيست بمجرد من <تصفيق> الفئة أعطيته إن حرف <تصفيق> ناصر <ناسي. تصفيق> اللي بيسموه إنا وأخواتي. اللي بعد إنا عمصود بيكون مرسوه واللي بعد هو خطر بعد يجري إيه إنا كان إخواتك البدل الشكل في ان وإخواتك أو كان إخواتك في إنا وكانك إنا, وكان. إنا حرف ناصر يرصم الممتدى ويرفع الخطر اللومة فإن من ما مات اسمه منصوب الفتحة الظاهرة على أخير اغراؤه في الخبر خبر ايه؟ خبر ايه؟ خبر ايه؟ خد بالك من الكلام اللي جاي عايز اكتبازاتي وتعرض الكلام جاي من ايه؟ خد بالك مطالع القصائب الشعرية الشعرام عشان يحيي القصيرة في البداية ونقول تلك المطالع لابد ان تكون بايه؟ جزئك. بكلام جازد من ضمن الكلام الجاذد ما يسمى باسم التصريع. ايه التصريع? ان اخر الشطرة الاولينية يوافق اخر الشطرة التانية. فده مرفوع. يبقى اللي انتهده ايه ده? مرفوع. مرفوع. خليك زكي. عشان تعرف انت رايك فينه جاي ما تقلقش. يبقى هنا مرفوع. يبقى اللي قدامه ايه? مرفوع. يبقى لازم يكون مرفوع. لان التصريع ما فيه عليك. يسمون تصريع. يحدي الكلام في الاول. اول هو التصريع. الشطرة اخر الشطرة الاولى يوفر اخر الشطرة التامية. بيسموه تصريع في علم الوزن في علم الطافية. او بيسموه علم ايه? علم العروض يعني. ده عن كلام فإن اللوم اغراءه. خلاص? اه. يبقى دي خبر انه. او في على اخر. وداوي. داوي وهو عطف. داوي. ها؟ لا لا فعل لا امر ها؟ فعل امر ها؟ فعل امر امر امرتع بس النوم م. هنا. النوم هنا. احنا اتفقنا سابقا على الف. اللي يضف ايه؟ ها؟ م. م. ايه؟ بالجرد والتنوين والميدأ والو مستدل الاسم تميل الحصر. الاسم هو للضفس. الفعل لا يضف. فما ينفع شريص ضمير يفعل ما ينفعش الفعل يتكسر الفعل يتضم الفعل يتنصر الفعل يتجزم بس الفعل ما يتكسرش ما فيش حاجة في اللغة العربية بتقول ان الفعل يتكسر انا اقول كده من الله كسرت الى الله كسرت. عند الله كسرت قول اللهي كسر يبقى الله ايه هنا مكسور ولكن الفعل ما يكسرش قول يضرب يضرب ما هوش ايه يضربي ما يكسرش اذا ما كسر خلاص يا اخوانا فعل جزم بس فعشان احمي الفعل انه يكسر اهو بنضوا له حاجه بيسموها نون يسمونها نون الوقايه نون شو دمعه؟ داوي شو داوي أمني باه داوي. ها داوي. داوي. داويني انا انا لا ما اقول ايه انت الاصل فاني انا داوي اخري اهل لا مايتحذفت طيب مقولناش هاي؟ مقولناش لا معناش انا ونتي اه اوضح اوضح اوضح ايه مع السكوتم طيب داوي حذرت الياب بتاعتي بتسلي اتكلم على باي؟ انت بسي ايه؟ عمد عمد عم. عم. عم. النون دا يهم تساملون ايه؟ يلو الفعل ما اكتسرش يا اخواني فعشان اطقيل من الايه؟ من الكاز حططل ايه؟ النون اعمل تليان دا واحنا اتفقنا سابقا نقلقي كل ضمير يتصف بالفعل وكل ضمير يتصف نصف يباليان هنا ايه؟ ها؟ الفعل, الفعل. الذي فعلت فعلت بدون لا فعل ده بدون ومن لا في حرف ده الذي اسم ده اسم اسم مجموع ده علامه ده ده شرطه كده يعني ليس فعل ده مده سته انا ولا انا دوني أنا ما هي الياء مفعول بك بأنت عيد فهم. عليك مهما تكون ميه؟ مفروض دوني أنت باللتة هي موه دوني أنت دوني أنت معلاش دوني أنت دوني لأن الخطاب بك دوني دوني <تصفيق> أنت هجيب اللت... عني تاني اللتي اللتي داس المصور اللت... اللت... نبي في محل أه كان كان هنت... <تصفيق> فعل... <تصفيق> فعل... <تصفيق> فعل... التا تا تا نيس عيدة عيدة عبدالله <متحدث> كان كانت فين التا ليه التا كانت كانت التا التا طب هي تتدأ الخبر لا تن هي منتدأ و الدور خبر من هي منتدأ قال اصبر يعني الناس خبر كامل كامل وجمل كان استاذنا بصراحه ده حاجه محل ده ما حدش معاك بالنسبه اللي انا قلتها دهون اصلا ده صح عشان انت فاتسيت الامر اهي دهوه صح فنحكي في الياس يجيز وحضيك النار صحي فلم يجبني داوة هو إذا داوة فعلي فعلى فعل. أمر المردي فنحكي الحفظ اللي يعيدك وحضي النار للبطايا مليان ايه؟ مفهول مليان طب فعلي أنت رضي يا والله اجل فعل عمرو ولا جاي ماضي لا دواء يوحي دهو كلمه انا بكلمك بكلم نفسك كده دول داوي داويني يبقى ده امر داوين الكلام لا ده دواء اه فهي اصلا دواء طيب فانا خليت عمرو بقى داوي يبقى انا بكتب فعل امر حذفت الياء وحطيت دي الياء وحطيت صح طب نعم ازيك انت دهوليه بتاعه اللي ده اللي رخصه اللي هو اللي عملنا تحت قصه نعم Kaderet. Dah bain. Waqa. Hazitun tawli min qadra. داوة. عزاوي. اه. عزاوي اه. اه داوي. عزاوي يعني حفل عينة. وحطت نوم عشان احفظه من الجسم. وحطت ريال بتاعتي. بتاعي. ايه. صحيح بالأفس. صحيح بالأفس. ها? نعم تبقى يعني يعني افس او اخره? قليل او اخره? <ترجع> وقف... ايه وضع معتنى الاخر معتنى لما اجي بقى يا حب تصلت الامر بتاكي قول لي ايه؟ قيل صح؟ دعا ماذا؟ دعا دعا دعا دع... دع... دع... ادعو ادعو ادعو ادعو حط ظنة بس واحدة عفل عليك صح؟ فهنا برضو دا دع... وين يبقى ان احزابت ايه؟ حرف العلم وحطيت نور بلقايا بسمك وحطيت اللي بتاعتي دا انت انت دا صح؟ ثاني سانة كنت؟ ولا سانة؟ الباق حرف الذي اسم اسمه صور مجروف بالباب خلاص؟ طبعا في محنى جرس لين مبني كانت كان حق ناسي كما كانوا موظف أحمد ليال توفيا كان فعل ناسي توفيا طب كان خيلي جلس اتقع اين عليك؟ الخوف كانت كانت يبتأت باقي اسم كانت اسم هي امتدت الداور خبر عندي جوب اسمي انا احمد انا احمد خبر انا عندي كانت كانت نقطه حاجتين اسمه خبر الاسم التاء العائده على الخبر هي التاء بالجمله يبقى خبر كان ايه جمله يبقى ايه الخبر ممكن يجي بنص الخبر ممكن يجي جمله الخبر ممكن يجي شبه جمله هي الخبر ايه جمله هي التاء فلما تيجي يقول لك كده كان حرف ناسخ ناقص او فعلي ناسخ ناقص ناقص يعني ايه؟ يعني الولاي محتاج لغيره عشان يتفهم يتفهم محتاج لغيره غير الفعل العادي الفعل العادي لا يحتاج لغيره لما ده محتاج لغيره محتاج لإسم ومحتاج لخبر لا. اسمي كذا داين بلا مرفوع ولكن هنا ضوير اللي وديه. عائد على الخمر كانت ها ها اي مكان ايه اسم, بس بس محتر. محتر. اسم يبقى ايه ده هي ها مبتدا مبتدا اسم كان تبقى ضمير مستتر كانت الخمر كانت الخمر هي ها كانت هي هي, هي؟ اه لان هو سبب الريه هي ايده على الخنق مش هينفع مش هتقي هناش بس تتقنس يعني لا لا مش بنحلل الاعتراض بالنسبه يعني طب انت تتعرب ايه بقولك كان اسم كان طب يعني طب ده فعل هي اهي اقصد, كانت هي أقصد إن اسم كانت, كانت الخنق بس القمر محذوف فبنعوض عنه بضمير مستتر يعني هتقولي ايه ماشي قولي دي و... اللي انا بتخمر هي كانت الخمره هي الدؤ وهي تعرف بدل وانا رايي الصح ان وهنا في الحاله دي هي تطرب بس اجيب الخمر برضه تعرف تعمل ايه هي هي تطرب بدل هي هتبقى ممتلئ عندي لا ممتلئ لا, لا, لا, لا, لا. تبقى تبقى. هي هي صح يبقى انا صور المبتدا في خبر كان صح بارك الله فيك بارك الله من اندلس عربية ماذا الله عليك ده, ده, ده كلام صحي تاني في البلدك يعني برضو الحاجات برضو بتفتح يعني في البلدك دي بتفتح انا انا بتاعي بتاعي التأنيس ما ما اتعبرت عن حاجة يعني مؤلس او مغدر يبالتاعي هنا ايه؟ يبالتاعي هنا ايه؟ كده؟ وستر معلش مش انا قصدي بيقول ان عائد على الخمر يعني هي اللي هي هي الخمر تاني ولا اول تاني ده في ده انا نعم نعم نعم الشيره لا انا عايز ادوح الحاجات المهمه اللي واحد على حاجات الشيء يعني الحاجات دي ليه؟ لاني من الأمور العظيمة جداً التي يوصر بها قراءة النحن قالوا هي النظر المصرف قالوا هي النظر <تصفيق> المصرف فلازم واحد يتضرب انا لو مغرب في بيت شاعر استحمله ولكن ما استحملش ان انا نغرب ايه؟ تقاية اتعف ابا تعمال مويبن واحد متقرق لان ده دين اما بنواس ونهلق فيه ونرجع نتصدق وابوك واه ولكن ما غمضش القران انت كله ان انا اصل المصحف ف انني مثلا اعرف بيكه وضلط فيه وارجع له ثاني واقول مره ثانيه كده دي بيفتح افهم وبعد كده اجي على بال لما قاعدة القرآن دعا يختلف عن بيش الشعر ممكن تكون أكثر من وقته لتفسير الآية لإعراض الآية ممكن يبعاندي أي واحد آية واحدة وتعرض ترى ترضى عين إعراضها وتفت فنمانع أن واحد يكسر من الكلام الغلط ولو قال ما يقوم خلاص؟ حد يعرف أي كلام نحن أصلا بأمود الشطر أحيانك حد ويكرر فداو فعل امر مبني على السكون والنون نون الوقايه, بحكة بحكة حصف حصف الوقاية في محل نصب مفعول به طيب بالتي جار ومجرور كانت فعل ناس طيب واسمها ضمير مستتر تقديره هي, هي. وهي اداه مبتدا وخبر مرفوعان الجمله هي مبتدا و اداه خبر أيه. والجمله هذه اسميه لجمله الخبر دي في محل نصب خبر كان ان شاء الله طيب تعال عشان كانت ادائه اصل الجمله ايه يا ابو عين يهمنا ايه ها الضرس وزن وزن اللي بيقوم وزن البيت تمام حد يا رب دي باب عايزين او سنت بحقاتي ها ها ها لا يعني انا اقول هذا بس من الباب من الباب من الباب بس بس عشان اخر اخر الدرس قد بقى كن المتحرك او ديها المتحرك متحرك دي متحرك. دي, دي عايق متحرك متحرك له تضمين في الثاني كان اللوما متحرك ومتحرك الف راء و خلاص يبقى دي متحرك متحرك نحط علامه كده ونشيل العلامه دي عندي كشف متحرك لو هي متحرك والد مين في ريال سلسله الفن ال ان ان متحد يبقى شجر منتظم فان له ها ساقه منتظم ومتحمل لو ما ها ها متحد انت متحد الراحة الالف جاك ها ها اخوات لما تيجي انت طبعا احنا العالي بقى اللي هو يسموه ايه التفعيلات ممكن نصبط انت ما تيجي تقول لي نصبط هاني او ايه اقول ها مص ها تف عائل طرس طبق ها اا اعمير فاعل عين ها نص ها ده نص ده في علاج ديباي كده دي كده مستشفى علاج مستشفى فين فاعل نفس كلام في الشط نفس نفس مستفعل. ها? فاعل. مستفعلات. اختارات? طب هم من هناك تلية? مستفعل? فاعل? ها? مستفعل? ولا مستفعلات المستفعلات. دو منك den idem kun eh medarbejderne forstente det er ايه زي الشطر من ده. لا زي. فاعي. اهه. اه. اه. السكون اخرت. انا اردت اخرت. فاعي من كلا دولي. اه. المحسوس في الجوة ده. انا بصمع بالنسبة البتاع دي صح. يعني التقطيع ده يسمونه التقطيع بيت الشان ووزنه. بس اللي انا كنت عايزه اثر من كده ان انا ارد بيت الشان ايه للوزن بتاعه. للبحر بتاعه. كده واحد من سمي الهدف هل هو بحر واقف قال واحد طويل انا بحر المتطابق هذا هو بحر المتبارك هذا هو بحر المتشابه هذا بيجي بحر 16 بحر فرق فانا حسيت ان انا قلت بصراحه مش فاكر حاجه خالص او المتطابقين نعمل واحد ما اشتغلش هو فوق 22 طب ليه يعني ايه بس اقسم <تصفيق> بس المهم شكل يعني